لو كان بخطري انا لو كان بكيفي كمان ما كنت اسيبك عندي اغلى مكان نسيتني ولا إيه ارتحت لو كان بخطري أنا لو كان بكيفي كمان ما كنت بيت المنام كنت عني تغيب ليوم ولا سنه وانت يا لا ايه ارتح تلمسيان انت الوجود اصلا والدنيا والاحلام انسك ده مش ممكن لو راحت الايا اوعى في يوم تظن الحب ده اوهام انت الوجود اصلا والدنيا والاحلاك انسك ده مش ممكن لو راحت الايا اوعى في يوم تظن الحب ده اوهام احيا معك وبيك وعيش حبي في Dühli, lov maradt, elani bérde. Be a jó, a lefá, dühli, van a jila. És ha a kátrin, akkor nem volt keserű. امي فناش انا قلبي حب وعش ورا سمعك طريق للعمر وانت طناش داري على قلبي وإحساسي القياش ولو بخطري انا فكنت سيبكي يا بسمتي وهناي ديك الوجود مليان الدنيا بدك ما فرحي وبعدك ما في شمال ولو بخطري انا ما كنت يوم خطري أنا لو كان بكيف كمان ما كنت سيبك يوم وليك عندي أغلى مكان لستني ولا إيه ارتحتي للنسيان لو كان بخطري أنا لو كان بكيف كمان ما كنت سيبك يوم وليك عندي أغلى مكان الله لستني ولا إيه ارتحت للنسيان لو كان بيد المونى ما كنت عني خيب لا يوم ولا سنة وانت على حبيب لسه ما كانك هنا لو فيك ما لنصيب ولو بخطري أنا ما كنت سيبك يوم Jármán, Allah, Allah. Allah alékez.